وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْرَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لراؤوف الرحيم قد نرات تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها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 118. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون 119. الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين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 بِشَيْءٍ مِنَ الخَوْفِ وَالجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم نِّصِيبَةٌ وَأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرَّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ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 اولائك يلعنهم الله ويلعنون اللاعنين الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولائك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولائك عليهم اول عليهم لعنت الله والملائكه وان الناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا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 وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب مسخر بين السماء والارض بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من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 العذاب وراء العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو اننا لنا كره فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله سراط عليهم وما هم بخارجين من النار يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين فَحَشَاءَ وَأَنْتَ قُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ ضَلُّوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ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 انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وماهله به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلاثم عليه ان الله and I'm مغفره فما اسمرهم على النار ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب في شطاق بعيد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 والمساكين وابن السبيل والسالين والسالين وفي النقاب واقام الصلاه واتى الزكاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباء أولائك الذين صدقوا وأولائك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عُفي له من أخيه شيء 119. فاتباع, فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان 110. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة 111. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم 112. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألم اتقون كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه ان ترك خيرا وصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فانما اسمه فان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 يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتَكْبُرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ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 اتِمّوا الصيام الى الليل ولا تباشروه والنئن معكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدنو بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون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 فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذم من راسه ففديه ففديه من صيام او صدقه او نسك فإذا انتم فمن تمتع بعمرته الى الحج فما استيسر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 واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهم الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان إن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تترتوا فضلًا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم في ضيم حيث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور